امست بالكتاب الاعظمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله لا زلنا مع اعظم صاحب في الوجود مع كتاب الله مع كلام الله مع الكتاب اللي هيرفعك للمجد دنيا واخرم هو اول كلمة في القرآن اقرأ الكلمة ديها تسمعيها على باب الجنة تاني بإذن الله بس هيتضاف لها كلمة اقرأ وارتقي يعني القرآن سر الارتقاء للفردوس الأعلى في الآخرة الارتقاء لأعلى درجات نعم القبر في القبر الارتقاء والنهضة في الدنيا الارتقاء الإيمان في القبر لارتقاء العظيمة جو القلب الارتقاء الإرادة الطاهرة جو النفس القرآن هو سر الارتقاء اقرأ وارتقي كل ما هنمسك المصحف كل ما هنارتقي وكل ما هنفتح المصحف في كل ما ربنا هيفتح علينا فتحات في الدين والدنيا بإذن الله يلا مع تدبر الجزء الاربعتاشر شباب يلا مع اول شعار وعلى الله قصد السبيل جتير من اهل الباطل نفسهم يجففوا منابع الدين نفسهم ما فيه فرص للدين اصلا ولا للتدين قدام اللي عايز يتدين ويصل لربنا ربنا في ثلاث ايات في القرآن وعد انه عمر منابع الدين ما هتتجفف وعد انه هيفضل في الدين حق وهدى لله عايز يوصل لربنا وعد انه هيساعد اللي عايز يوصل لربنا ثلاث آيات دي واحدة منهم الآية الأولانية وعلى الله شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وعلى الله قصد السبيل الآية التانية قال هذا صراط الوطر الهدى علي مستقيم مش هذا صراط مستقيم علي اي ان الله اوجب على نفسه ان يبين الصراط وان يساعد من سيسلك الى الله سبحانه وتعالى الآية التالتة ان علينا للهدى ان التلاتة فيهم على ان علينا لا الهدى ههديكو واخد بئدين اللي عايز يوصلي وهساعدكو وهبين لكو الطريق بس هو انت عايزك هو انت فعلا عايز هو انت فعلا جواك الرغبة هي دي القصة لو انت عايز توصل لربنا زي سلمان الفارسي وسط الكفر كله ربنا وصله للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن القضية انت صادق ولا لا الشعار التاني أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم عارفين يا جباعة لي بيشأ عشان الحاجة تشاقون المفسرين قالوا أي تحاربون من أجلهم عيشتوا الشأة كله عشت المشقة كلها عشانهم عشان الباطل دعاة الباطل تعبوا أوي دعا بقوا عشان الباطل ربنا بيقول على اللي بينفقوا في سبيل الباطل يقولوا اهلاكتمالا لوبة دا يعني رزم على رزم صرفتها عشان نفتن الناس عن ربنا ربنا بيوصفهم بيقول عاملة النصبة يعني عاملوا في دعوة الباطل ونصبوا يعني عاشوا اشغال شقة مؤبدة عشان ينصروا الباطل وفي الاخر تصلى نارا حامية لانه هو اصلا كان بينصر الباطل مش بينصر ربنا عايزين غير من اهل الباطل شوية يا جماعة عايزين نشوف اهل الباطل بيبزلوا ايه عشان الباطل وما يبقوش هم اكثر علوة همة في نصرة الباطل من علوتنا في الدعوة الى الله ونصرة الحق الشعار الثالث وله الدين واصبة يا الكلمة دي جبارة الكلمة دي شملت معنى التدين ناس كتير بتقول يعني إيه التدين بقى يعني إيه التزام يعني واصبة وله الدين التدين الصادق الحقيقي واصباً لها معنيين المعنيين بيفهمونا يعني إيه التدين يا جماعة الواصب المعنى الأول هو الدوام والاستمرار والمواظبة قاله يبقى له الدين واصبة يعني مستمر يعني ما ينفعش تصلي على سطر وصير سطر ما ينفعش انك انت تبقى حياتك فلاشات شوية نور وشوية ظلمة شوية مقبل وشوية معرض كلمة السر استمر واصبة دائمة مواظبة يبقى اول معنى للتدين انك تبقى راجل يبقى عندك اوراد في العبادة يبقى الدين بالنسبة لك التزام التزامات انولزمكمها يعني ملتزم يعني ملزم نفسه بعبادات وحاجات هو مستمر عليها طب المعنى الثاني الواصبة الوصب يا جماعة هو التعب يقولك الوصب التعب وال... يعني المجاهدة ما دين من غير مجاهدة مش هتوصلي الحاجة من غير مجاهدة مش هتحفظ قرآن من غير مجاهدة مش هتقدر تواظب على الصلاة من غير مجاهدة لازم تتعب عشان توصل لربنا ولازم توطن نفسك ان الفتح على قدر المجاهدة الشعار اللي بعد كده يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ده النحل هو ربنا سمى الصورة صورة النحل النحل ده كائن بيمثل الدعاء الى الله ازاي ما ربنا بيقول كل من كل الثمرات الداعية بيأكل من كل ثمار القرآن والسنة والعلوم الشرعية هي بيحصل فسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها المال انبوتس هي ال ال ال الشارع والقران والسنه الاوتبوتس هتبقى ايه الداعيه هيخرج ايه هيخرج كلام فيه شفاء للناس هيخرج معاني هتشفي القلوب والنفوس اكتر ناس عندها حل المشاكل البشرية هم الدعاء الى الله المرتبطين بالقرآن والسنة اكتر ناس عندهم حلول لشفاء الصدور وشفاء الامراض النفسية اللي اكتسحت المجتمعات هم الدعاء اكتر ناس عندهم حل المشاكل للحياة على مستوى على جميع المستويات هم الناس اللي موصلين بالقرآن والسنة يبقى دي مهمتك أيها الدعاية النحلة بتلف على ألف ظهرة عشان تجيب معلقة عسل صغيرة النحلة بتلف 40 ألف كيلو متر يعني حوالين الكرة الأرضية عشان يجيبوا كيلو عسل وظفتك إنك تتعب تتعب تلف على ألف آية عشان تطلع في الآخر بمعلقة عسل بدرس بمقطع بكلمة بجولة تشفي بيها بإذن الله سبحانه وتعالى الناس وتنور بيها حياة الناس الشعار اللي بعد كده أبكم لا يقدر على شيء أبكم ما بيتكلمش على ربنا هو مش معناه ما بيتكلمش هو بيتكلم ما شاء الله للنهار ولكن ابكم في الدين ما بيتكلمش عن ربنا فكانت النتيجه لا يقدر على شيء الدعوه الى الله هي اللي هتملكك بالعزيمه عايز يبقى عندك عزيمه جباره على قيم الليل اتكلم عن قيم الليل ايه دعوه لقيام الليل ما تبقاش منافق لا ما انتش منافق عايز يبقى عندك عزيمه على ترك معاصي السر اتكلم عن ترك معاصي السر اللي انت عايز يبقى عندك عزيمه عليه ادعوا الى الله في هذا الامر وربنا يديك العزيمه جينا لاهم حته في الحلقه نهاردة جينا الاهم حتة حتة وقد جعلتم الله عليكم كفيلة الشعار الجبار ده هو واوفوا بعهد الله اذا عهدتم مش العهد اللي بينكم من بين ربنا العهد اللي بينكم من بين الناس يا متدينين ربنا بيكلم المتدينين ربنا بيكلم الدعاء ربنا بيقولهم اوعوا تهدوا بفساد اخلاقكم صالح اقوالكم اوعوا تخلوا المجتمع كله يموت فيكم بسبب خطابكم الجميلة ودرسكم الفضائية المبهرة ومعانيكم في خطب الجمعة المزلزلة تنزل يا حبيبي من على المنبر او اللي بيحضرلك بقى الملتاحي ولا المنقبة ينزل م... تنزل حضرتك من على المنبر يروح يتفق مع الناس على شغلانة لانه مثلا شغال في حرفة معينة يضحك عن الناس ويأكل فلوس الناس الناس تكرهك وتكرهوا وتكره كل اللي بيصلي في المسجد اللي هو بيصلي في اوعى ولا تنقضوا الايمانة بعد توكيدها اوعى لو ديت للناس كلمة ترجع في كلمتك كلمتك سيف انت بالزاد يا متدين كلمتك سيف لان فساد اخلاقك الناس مش هتقول فلان اخلاق وحشة ده ده لو واحد عادي انت الناس هتقول المتدينين دول نصابين عشان كده ربنا بيقول في الاخر الشعار بتاعنا وقد جعلتم الله عليكم كفيلة الشوكاني بيقول اي ضامنا كفلا اي ضامنا يعني اي ضامنا يعني لما باجى استلفين واحد حاجة بيقول لي من كفيلك من اللي هيرضيلي لو انت بعرفتش ترد ربنا بيقول لك انا كفيلك يعني ايه يعني انت فساد اخلاقك اللي هيحسب عليك الدين يعني انت بتفسد وبتخدع الناس وما انتش امين في شغلك وخايب في مهنتك وكلامك كله للناس كلام ما فيش اتفاقيات في كلامك و... وفي الاخر اللي بيحاسب على فساد اخلاقك هو تشويه صوره الدين في المجتمع انت شووهت صوره الدين فاتق الله الشعار اللي بعد كده انا الحتة دي هاخد منها كذا اشعارها جماعة ان شاء الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافة هي المجنونة دي اللي عملت بلوفر وفي الاخر شدت الخط ورجعته خط تاني آه المتدين اللي بيقعد يكلم الناس في الدين فبيبني الدين في حياة الناس باقواله وبعد كده بسنوكياته يهدم الدين فاياكم ان تهدموا بفساد اعمالكم حسن اقوالكم اوعى ليه يا رب بقى وانكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم يعني ايه تتخذون ايمانكم دخلا دخل ده انا عايز اتخل للناس بحاجة طب انا عايز الناس تجيلي انا عايز الناس تشتري مني اه ام رب داني بقى او اقوم عامل نفسي متدين بقى او اقوم ما فيك سبحة بقى انا مش متدين عشان الدين انا متدين عشان دخلا عشان اوصل لاهدافي عشان ادخل في اماكن انا مش عارف ادخلها غير لو الناس اعتقدت ان انا راجل متدين ولا تتخذوا ايمانكم اوعوا دينكم. يبقى هو وسيلئ هو الحاجة اللي بتركبوها عشان توصلوا لاهدافكم الدنيوية اوعوا تبقوا بتوع دنيا بس شكلكم من بره بتوع دين خلي اخلاقك اخلاق دين انت الشعار اللي بعد كده ان تكون امة هي اربع من امة يعني ايه اوعوا الحاجة اللي بتطلع ملحدين اما الناس تكتشف ان اهل الدين بتوع مصالح مش بتوع مبادئ اكتر حاجة بتطلع الالحاد في المجتمع ان اهل الدين يظهروا او بعض اهل الدين بشكل انهم بتوع مصالح مش بتوع مبادئ يعني هم مع القوي حتى لو ظالم هم مش مع الضعيف حتى لو هو اللي مع الحق فربنا بيقول ان تكون امه اربى من امه يعني لان ده اربى ده اقوى فبتقفوا معاه لانه اقوى لا انت بتقف معاه تدعوه انت بتقف مع قوي تدعوه تتالفوا تركب معاه العربية عشان من جوه يعمل اليو ترن اللي ربنا يريده ويتوب لربنا انما انت مش بتقف معاه تنصروا على المظلوم لان المظلوم ضعيف قوي فربنا بيقول أن تكون أمة هي أربع من أمة اوعوا يا أهل الدين اوعوا يا متدينين اوعوا يا دعاة بأحساباتكم حسابات مصالح مش حسابات مبادئ وبعد كده إنما يبلوكم الله به يعني ربنا هيوريك ان في حد قوي بس ظالم ويمتحنك بقى إنت تقف معاه رغم ظلمه أقف معاه يدعوه أيوة أقف معاه وجهه أقف معاه تألفه عشان يرجع لربنا انما تقف معاه تنصره على المظلوم لان المظلوم بعيف اتق الله الشعار الاخراني فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله الآية دي بترعبني يا جماعة ربنا مش بيكلم أبو جاهل وابو لاهب بيقولهم بما صددتم عن سبيل الله ربنا بيكلم الصحابة هو ممكن أهل الدين بيتحولوا لصداد عن سبيل الله هم اللي بينفروا المجتمع من الدين آه لو عملوا إيه هات الآية من أولها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وربنا مش لسه قيل الآية دي ولسه شرحنا قالها تاني ليه اصل الموضوع ده ما ينفعش يا جماعه الموضوع ده خطير زي ما ربنا في سوره النور قال لل... للبنات بنات اعدادي وثانوي وبنات الجامعه وللنساء قالوا لا يبدين زينتهن ورجع ثاني قالوا لا يبدين زينتهن ليه؟ لان ده اشق تكليف على نفسية المرأة المراه عايزه تبقى جميله والناس كلها بصالها مش الرجاله بصالها هي عايزه تبقى جميله هي دي حاجه عايزاه طب فربنا كررها هنا ربنا بيكررها تاني ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم اوعدنكم يبقى اللي تدخلوا بيه لمصالحكم اوقعوا دينكو يبقى دابة بتركبوها عشان توصلوا لللي انتو عايزينه دينكو ده على راسكم انتو بتضحوا بمصالحكو الدنياوية عشان دينكو هو اللي يعلى مش العكس اوقعوا بتجار دين اوقعوا تبقوا ما يطلبه المستمعون قولوا الحق وقفوا مع الحق وخليكو بتوع مبادئ ده اكتر حاجة مش ماقول خليكو استضاميين مش الكلام ده لا يعني اطلاقا ان اهل الدين يبقى اصطدمين لا اكسبوا الجميع بتألف قلوبهم عشان الجميع مدعوين الى الله ولكن ساعد كلمة الحق قولوا الحق ما تقولوش اللي فيه مصنحكه فتزل قدم بعد ثبوتها تزل قدم يعني الناس تنتكس و ملتزمين هيقلبوا ملحدين بسببكم اقدام متدينه مشت في طريق ربنا هتكره الدين بسبب فساد اخلاق ناس متدينين طب ربنا اللي ما قالش هنا فتذل اقدام الفتذل قدم ليه جمع بالمفرد لان لو واحد بس انتكس بسبب موقف وحش من اخلاقك انت هتقابل ربنا تقول له ربنا ايه اوعى تقبل ربنا وواحد سبي الدين بسببك او بسبب تعامل لما تعامل معك في الصدم اوعى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله انك انت تفاجأ انك انت بقت عند ربنا اسمك صد عن سبيل الله لانك كرهت الناس في الدين بالاخلاق بتاعتك وتذوق السوء العقوبات الدنياوية تتنزل عليك العق... تذوق السوق يعني ربنا بيقولك هيحصل انتقامات منك في الدنيا هتلاقي امورك يا ربي ده انا شغال في الدعوة لا لا لا لا انت انت عملت حاجات اخلاقية كرهت الناس في الدين اوقعوا يومتدينين تكرهوا الناس في الدين عشان كده ربنا بدأ الآيات دي ربنا بيكلم هنا مين يا جماعة عصورة النحل بيتكلم النحل البشري بيتكلم الدعاء اللي قاعدين ي... ي... يلفوا على أظهار القرآن والسنة وفي الآخر يدوا للناس شراب مختلف ألوانه الداعية ده بيكلم بلون غير الداعية دا غير الداعية دا بس فيه شفاق للناس كله بيش في الناس بس فيه دعية كلامه عسل جبلي وفيه دعية كلامه غزاء ملكات وفيه د عسل فواكه ولا موالح وفي دعية كلامه عسل الغبا السوداء وفي دعية والله كل واحد على حسب فتح الله عليه وعلى حسب هو تعد في القرآن والسنة قدي ايه فربنا بيكلم ان نحن البشري بيقول لهم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة اوعوا خليكوا أصحاب خليكوا منارة الأخلاق في المجتمع خليكوا عنوان للأخلاق في المجتمع لأنكم قبل ما تكسبوا الناس بكلامكم هتكسبوا الناس بأخلاقكم ولما هيبقى في اخلاق من المتدينين والمتدينات ولازم الدعاي يقولوا كده مش نقعد نتكلم عن قيام الليل والعبادة طول الخطب والدروس ومبقاش في خطب على الأخلاق ما في خطب عالمعاملات ما يبقاش في خطب اقول للحرفيين اتقوا الله واصدقوا الناس في اتفاقياتكم وبلاش تلفوا دوران ما يبقاش في خطب اقول لللي بيوظفوا الاموال اتقوا الله ما تعدش تضحك عالناس انا خبرة ومعايش فلوس وانت فلوس ومعاكش خبرة هدفلوسك على خبرتي ويقوم واخد الفلوس مضايحة ويرح للناس اللي هو ما اعمل ايه والناس واسقوا فيه لانه كان ملتاحي ولا كأنه بيصلي في الجامع ولا فراسه على متصالة ولا ماسك سبحة وفي الاخر ضيع فلوس الناس وشرد الناس اتق الله ده نصب مش مقنع ده نصب واضح وصريح لازم الدعاة ليه فهم المتدينين يعني ايه وقد جعلتم الله عليكم كفيلة يعني ايه اللي هيحسب على المشاريع في الاخر هي صورة الدين في المجتمع يعني ايه فساد اخلاقكم وتعاملاتكم يعني ايه خيبتكم او خيبتكم في مهنكم هي اللي حاسب على الفطورة في الآخر هو شكل الدين في المجتمع خلوا أخلاقكم هي السفير الحقيقي لكلمتكم الدعوية قبل ما الناس تسمعنا تكون حبتنا بسبب أخلاقنا فلما نيجي نتكلم في الدين أيوة انتوا تتكلموا أيوة لأن انتوا أهل أخلاق زي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزي اهل الدين الحقيقيين في كل زمان وزي انبياء الله القرآن نور طول ما احنا مع القرآن هتفضل تنور ونفضل نترقى زي ما ربنا قال تركبونا طبقا عن طبق هتفضل طبقتكم في الدين تعلى وطبقتكم في المجد والنجاح والسعادة تعلى هو الدين كده الدين هيرفعك لأعلى الطبقات دنيا واخرة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحبك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتغوليك آنست بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الموت الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام يا نست بالكتاب الأعظم